إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَثَابَةٌ حَذَائِقُ وَعَنَابٌ وَكَأْسٌ مِّن خَمْرٍ غَيْرَ مُسْكِرَةٍ وَمَكَانٌ لَّقَعْبٍ وكأسا دهاقا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ய நசி ஜ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَنْ رَحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرَّبِ والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صفا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّ قريب يوم ما ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه طرا با بسم الله الرحمن الرحيم وان نازعات ورقا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَنِيمُدَّ بِرَاتِئَ أَمْرَا يَوْمَ تَجُفُّ الْأَرْضُ جَيْفًا تَنبُغُ الرُّؤَادِفَ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في افِروا اِذَا كُنَّا عَائِلًا نَّخِيرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرُتٌ خَ فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى